المنظومة الحائية في السنة نظم الإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تمسك بحبل الله والتابع الهدى ولا تاكو بدعيا لعلاك تفلح ودم بكتاب الله والسنم التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا ذاق في القران بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم واسجح ولا ساق للقران خلقا قراته فان كلام الله باللبظ يوضح وقل يا تجلى الله للخلق جهره كما البدر لا يخفى وربك اوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقالي محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضي لتنفحوا وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد الموت مدحوا قد الدنيا يمنو بفضله فتفراج أبواب السماء وتفتح يقولوا ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنحوا روا قوم لا يردوا حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وق قل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجحوا ورابي يوم خير البنيات بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوا وإناهم ورهت لا ريب فيهم ولا نوج بالفردوس في القلب تسرحوا سعيد وسعد وابن عوف وطلحه وعمير فهر والزبير الممدح وعائش ام المؤمنين وقالنا معاويه اكرم به فهو مصلح وانصاره والهاجرون ديارهم نصريهم وعن ظلمة النار زحزحوا ومن بعدهم واتابعونا بحسن ما حذو حذ وهم قولا وفعلا فأفلحوا وقل خير قول في الصحابات كلهم ولا تاك طعانا تعيبوا وتجرحوا فقد ناطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آيٌ في الصحابات تمدحه وبالقادر المقدور أيقن فإنه دعامات وقود الدين والدين أفيحه ولا تُنكر جهل النكِر و مُنكر ولا الحوضة والمِذان إنك صحو وكل يُخرج الله العظيم بفضل من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبي حميل السيل إذ جاء يطفح رسول الله للقلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تك أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا ولا تعتقد رأي القوارج إنه مقال لمن يهواه يرتي ويفضحوا ولا تاكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزحوا وقل إنه إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح ويوقوص طورا بالمعاطي وتارة بطاعاته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقولوا رسول الله أذكا وأشرحوا ولا اتاكم من قوم تلهو بدينهم فتطعان في اهل الحديث وتقدحوا اذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فانت على خير تبيت وتصبح